Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hameem Hameem Hameem كَيُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وهو العلي العظيم، و العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفتقن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض.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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَن تَعْلَيهِم بِوَكِيلٍ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَن تَعْلَيهِم بِوَكِيلٍ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 ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته.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 سحقنه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فأطِعوا السماوات والأرض. فأطِعوا السماوات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعناق أزواج. جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعناق يذرأكم, يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. شرَّع لكم من الدين ما وصّاهنُوحُ والذين أوحينا إليك وما وصّيناه به إبراهيم وموسى وعيسى. شرَّع لكم.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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينير وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُرِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْمُرِيبُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُرِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْمُرِيبُ فَلِذَلِكَ فَدْعٌ فَلِذَلِكَ فَدْعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ واستقم كما امر ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وقل امن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 بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب والذين يحادون في الله من بعد ما استجير له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدرك لعل الساعة قريب. وما يدرك لعل الساعة قريب. يستعجل بها, الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق, والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا ألا الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز من كان يريد حرص الآخرة نذر له في حرصه من كان يريد حرف الآخرة نجل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ دَيْنُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 نزل له فيها حسنا ان الله غفور شكور ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا ام يقولون افترى على الله كذبا فاي يشاء الله يختم على قلبك اي يشاء الله يختم ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وينح الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعرف عن السيئات ويعلم ما تفعلون. عن, عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا والكافرون لهم عذاب شديد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 إنه بعباده خبير بصير إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته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 بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم نصير ومن آياته الجوارف البحر كالأعلام ومن آياته الجوارف البحر كالأعلام إيشئ يسكن الرياح فيضل النور واكدا على ظهره إيشئ يسكن الرياح فيضل النور واكدا على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور أو يوبخه النبي ما كسبوا ويأفوعا كثير بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيصٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَ تُم شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. والذين يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة سيئة.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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُرَضُّونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ قَرَفٍ خَفِيٍّ وَتَرَاهم يُرَضُّونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الضالين في عذاب مقيم. ألا إن الضالين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وما كان لهم من أولياء. ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم فَلِأَن يَأْتِيَ يَوْمُ الْلَّهَمْ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجَاءِ يَوْمَ إذِي وَمَا لَكُمْ مِنَ الْكِيْرِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجَاءِ يَوْمَ إذِي وَمَا لكم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً. إن عليك إلا إن عليك إلا البلاغ. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكران وإناث ويجعل من يشاء عقيما يزوجهم ذكران وإناث ويجعل إنه عليم قدير. إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا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 وَجَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور